والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فسرنا به نقعا فوسقنا به جمع إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإن إنه لحب الخير لشديد أ يعلم إلى بعثر ما في القبور أ يعلم إلى بعثرة ما في القبور وحص لما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ الخبيث